سفر عبادية رؤيا عبادية هكذا قال السيد الرب عن أدوم سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم قوموا ولنقم عليها للحرب إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم أنت محتقر جدا تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاج الصخر رفعة مقعده القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض إن كنت ترتفع كالنسل وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحضرك يقول الرب إن أتاك سارقون أو لصوص ليل كيف هلكت أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون أفلا يبقون خصاصة كيف فتش عيسو وفحصت مخابئهم طردك إلى التخم كل معاهديك خدعك وغلب عليك مسالموك أهل خبزك وضع شركا تحتك لا فهم فيه ألا أبيد في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من أدوم والفهمة من جبل عيسو فيرتاع ابطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد يوم وقفت مقابله يوم سبت الاعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على اورشليم كنت أنت أيضا كواحد منهم ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم ولا تفغر فمك يوم الضيق ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه ولا تسلم بقاياه يوم الضيق فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك لأنه كما شربتم على جبل قدس يشرب جميع الأمم دائما يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا وأما جبل صهيون فتكون عليه نجات ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم ويكون بيت يعقوب نارا وبيت يوسف لهيبا وبيت عيسو قشا فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باق من بيت عيسو لأن الرب تكلم ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين ويرثون بلاد أفرايم وبلاد السامرة ويرث بنيامين جلعاد وسبي هذا الجيش من بني اسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفه وسبي أورو شليمة الذين في صفارد يرثون مدن الجنوب ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيش ويكون الملك للربّ